صارت انا عشت الدنيا طول عرض ولقيت الدمعي في كل در ولو لقت الدنيا معك يا رب كان هنا علي كل صار انا عشت بدور على الحني على حبي يبقى طول السنين ملقتش الدنيا غير صراب القلب صارت قني الله سبحانك من زيك عالي سبحانك من غيرك غالي سبحانك انت اللي هدتني والوسعي رحابك ردتني وبجودك انت اللي غانتني عن كل الناس ده أنا بندم على كل سنيا قضيتها في الدنيا الفنية بدور على حاجة تانية ملهاش أساس ده أنا بندم على كل ثانية قضيتها في الدنيا الفنية بدور على حاجة تانية ملهاش أساس أنا عشت الدنيا طول وعرض ولقيت الدمع في كل در يا رب كان هنا ليا كل صار كل صار أنا عشت بدور على الحني. على حبي بطول السنين ما الدنيا غير سراب دقات القلب صارت أنين والله لو حد كان يعرف فينا ازاي ربنا رح يرضينا كان بعروح علشان يرضي والعمري كله كان عشولي والقلبي كانت علق بي مش بالحياة انا بصرخ من جوه عروقي وبقول للناس يا ناس فوقي قبل ما ييجي اليوم وبتقولي يا حسرتك من جوه عروقي وبقول للناس يا ناس فوقي قبل ما ييجي اليوم وتقولي يا حسرتات يا حسرتات انا عشت الدنيا طول وعرض ولاقيت الدمعة في كل در ولو دقت الدنيا معك يا رب كان هنعلي يا كل صعب أنا عشت بدور على الحميد على حبي يبقى طول السنين ملقتش الدنيا غير صرار دقات القلب صارت قانين أنا عشت الدنيا طول وعرض ولقيت الدمعي في كل درب ولو دقت الدنيا معك يا رب كان هن علي كل صار انا عشت بدور على الحنين على حبي بطول السنين ما الدنيا غير سراب دقات القلب صارت اني انا عشت الدنيا طل وعلقيت الدمعه في كل دمع لو ذقت الدنيا معك يا رب كان هنا عليّا كل صار أنا عشت بدور على عالحني على حبي بقى طول السنين ملقيتش الدنيا غير صراف دقات القلب صارت قمي الله سبحانك من زيك عالي سبحانك من غيرك غالي سبحانك أنت اللي هدفني كل وسعر حابك ردتني وبجودك انت اللي غانتني عن كل الناس ده أنا بندم على كل سنية قضيتها في الدنيا